ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكن ما لهم حافظين وأيوب إذ مادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله مثلهم عرّمَةً من عندنا رحمَةً من عندنا وذكران للعابدين وإسْماعيلَ وإدريسَ وذَاكِفَلِكُلِّهم من الصالحين وأدخلَهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنّ لهبا غاضبا فظن ان لم نقدر عليه فظن ان نقدر عليه فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك انني كنت من الظالمين فاستجبلنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجل وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرجا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا مسارعون في الخيرات ويدعوننا رغدا ورهدا وكانوا لنا خاشعين